موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا ما طق الطير وأعطينا من كل شيء، إن هذا له الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإن سوى الطير فهم يوزعون حتى إذا توعى على واد نملة قالت نملة يا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال ربي أوزعني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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئت من سبئ بنبئی قیم، انى وجدت مرأت تملكهم و من كل شيء ولها عرش عظیم، وجدتها و لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون